وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف من كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم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 تأثن وكفتقان أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكد مباشر ومن نون إناث كيرعن من قت وكل حرف مستحق للبنى والأصل في المبني أن يسكنا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 فافتح وقل بكسره نطق ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا والف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب مع كذا أولاد والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصنف ما لم يضف أو يك بعد ان ردف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 ولفظ ما جر لفظ ما نصب للرفع والنصب وجرنا صلح كعرف بنا فاننا المنح والف والواو والنون لما غاب وغيره كقام واعلما ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل اوافق نغتبط اذ تشكروا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 بذي وذهتتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين ذكر طيع وبأولى أشر لجمع مطلقا والمد أولا ولد البعد انطقا بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعه وبهنا أوها هاهنا أشر إلى دن المكان وبه الكاف صلاه في البعد او بثمفه فه او هنا او بهنالك انطقا او هنا الموصول موصول لاسماء الذي الانثى التي واليا اذا ما النيا لا تثبت بل ما تليه اوليه العلامه والنون ان تشدد فلا ملامه والنون من ذين وتين شددا عظا وتعويض بذاك قصدا جمع الذي الاولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات التي قد جمعا والالكان الذين نزرا وقع ومن وما والت ساوا ما ذكر وهكذا ذو عند طيء اشهر وكالتي ايضا لديهم ذات وموضع اللات اتى ذوات ومثل ماذا بعدما استفهامي أو من اذا لم تلغ في الكلام وكلها يلزم بعده صله على ضمير لائق مشتمله وجمله او شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل وصفه صريحه صله ال وكونها بمعرب الافعال قل اي كما واعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف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 وبعض الإعلام عليه دخلاء للمح ما قد كان عنه نقلاء كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سياني وقد يصير علما من بالغلبه مضافا ومصحوب ألك العقبة وحذف ألفي إن تناد أو تضيف أو جب وفي غيرهما قد تنحذف الابتداء مبتدا زيد وعازر خبر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 او كان مسندا لذي لم مبتدا او لازم الصدر كمن لمنجدا ونحو عندي درهم ولي وطر ملتزم فيه تقدم الخبر كذا اذا عاد عليه مبمروا مما به عنهم مبين يخبروا كذا اذا يستوجب التصديرا من علمته نصيرا وخبر المحصور قدم قد ابدا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 قد تلي لا ت وان ذا العملا وما للا ت في سواحن عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل افعال المقاربه ت كان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر وكونه بدون ان بعد عسى نزر وكاد الامر فيه عكسا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 ووصل ما بذي الحروف مبطلو اعمالها وقد يبقى العمل وجائز رفعك معطوفا على منصوب ان بعد ان تستكملا وألحقت بإن لكن وان من دون ليت ولعل وكان وخففت ان فقل العمل وتلزم اللام اذا ما تهمل وربما استغني عنها ان بدا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 تنفيس لو وقليل ذكر لو وخففت كان أيضا فنوي مصوبها وثابتا أيضا نروي لا التي لنفي الجنس عمل إن جعل للا في نكره مفردة جاءتك أو مكررة فنصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر اذكر رافعة وركب المفرد فاتحا كلا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 واعطلا مع همزه استفهامي متى استحق دون الاستفهامي وشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد مع سقوطه ظهر ظن واخواتها انصب فعل القلب جزئي ابتدا اعني راى خال علمت وجدا ظن حسبت وزعمت مع عد درى وجعل الذكى اعتقد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 والتزم التعليق نفي ما وإن ولا لم ابتداء أو قسم كذا والاستفهام ذا له انحتم لعلم عرفان وظن تهمه تعديه لواحد ملتزمة ولرأى الرؤيا مما لعلما طالب مفعولين من قبل تما ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعولي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 وما ل مفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث ايضا حققا وان تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا والثاني منهما كثاني اثنيك ساف فهو به في كل حكم ذو اتساء وكارى السابق نبى اخبرا حدث انبا كذاك خبرا الفاعل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 أو عرضا أو طاوع المعد لواحد كمده فامتد وعد لازما بحرف جر وان حذف النصب للمنجر نقلا وفي ان وان يطردوا مع امن لبس كعجبت أن يدوا والاصل سبق فاعل معنا كمن من البسا مزاركم نسج اليمن ويلزم الاصل لموجب عرى وترك ذاك الاصل حتما قد يرى وحذف فضله اجز ان لم يضر كحذف ما سيق جوابا او حصر ويحذف الناصبها ان علما وقد يكون حذفه ملتزما التنازع في العمل إن عاملان اقتضيا في اسم عمل قبل فللواحد منهما العمل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 واخر إن ان يكن هو الخبر واظهر يكن ضمير خبر لغير ما يطابق المفسرا نحو اظن ويظنن اخا زيدا وعمرا اخوين في الرخا المفعول المطلق المصدر اسم ما س والزمان من مدلول الفعل كامن من أمن بمثله أو فعل نوص نصب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 منها كما لو كان دون زائد كلم يفو الا امرؤ الا علي وحكمها في القصد حكم الاولي واستثنى مجرورا بغير معربا بمال مستثنا بإلا الا نسبا ولسوا سوا سواء على الاصح ما لغير جعلا واستثنى ناصبا بليس وخلا وبعدا ويكون بعد لا وجرور بسابقا يكون ان تريد وبعد منصب وجرار قد يريد وحيث جرا فهما حرفان كما هما انصبا فعلاني وكخلا حاشا ولا تصحب ما وقيل حاشا وحشا فاحفظهما الحال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 حتى خلا حاش عدافعا على مذ منذ ربا لا مكي ومن وتا والكاف والبا ولعل ومتا بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى والكاف والوا ورب والتا واخصص بمذ ومنذ وقتا وبرب منكرا والتاء لله ورب وما رووا من نحو ربه فتا نزل كذاكها ونحوه اتا بعض وبين وابتدئ في الامكنه بمن وقد تاتي لبدء الازمنه وزيد في نف وشبهه فجر مكره كما لباغ من مفر للانتهاء حتى ولام والى ومن وباء يفهمان بدلا واللام للملك وشبهه وفي تعديه أيضا وتعليل قفي وزيد والظفية استبن ببا وفي وقد يبينان السببا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 وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء بعد الواو شاعذ العمل وقد يجر بسوى رب لدا حذف وبعضه يرى مضطردا الاضافه نننت تلي أو او تنوينا مما تضيف حذف طول سيله وثاني يجر ونوي من او في اذا لم يصلح لذاك واللام خذا لما سوى ذينك وخصص اولا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 واختر بنا متلو فعل بنيا وقبل فعل معرب او مبتدا اعرب ومن بنا فلن يفندا والزموا اذا اضافه الى جمل الافعالك هن اذا اعتلا لمفيم اثنين معرف بلا تفرق اضيف كلتا وكلا ولا تضف لمفرد معرفي ايا وان كررتها فاضفه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 المضاف إلى ياء المتكلم اخر ما اضيف لليكسر اذا لم يك معتلا كرام وقذا أو يك كابنين وزيدين فذي جميعها الي بعد فتحها احتذي وتدغم الي فيه والواو وان ما قبل واو ضم فاكسره يهن وألفا سلم وفي المقصور عن هذين انقلابها ياء حسن اعمال المصدر بفعله المصدر الحق في العمل مضافا أو مجردا أو مع ال إن كان فعل معأا أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله وجر ما يتبع ما جر ومن راع في نتبع المحل فحسن إعمال اسم الفاعل ففعله اسم فاعل في العمل ان كان عن مضيه بمعزل وليستفهامنا او حرف ندا او نفي او جاصفه او مسندا وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف وان يكن صله ألف في المضي وغيره اعماله قد ارتضي فعالنا او مفعالنا وفعولوا في كثره عن فاعل بدين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 بها مضافا أو مجردًا ولا تجرر بها مع ألسمن من الخلاء ومن إضافة لتاليها وما لم يخلفه بالجواز سما التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجب أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا وتل وأفعل انصبنه كما أو فاخ ليين وأصدق بهما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 ويرفعان مدمرا يفسره مميز كنعم قوما معشره وجمع تمييز وفاعل ظهر فيه خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعلوا في نحو نعم ما يقول الفاضلو ويذكر المخصوص بعد مبتدا أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإن يقدم مشعر به كفا كالعلم نعم المقتنى والمكتفى واجعلك بئس ساء واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعم مسجلا ومثل نعم حب ذا الفاعل ذا وإن ترد ذا فقل لا حبذا ذا وأولد المخصوص أي كان لا تعدل بذا فهو يضاهي المثلا وما سوى ذا ارفع بحب أو فجر بالباودون ذا انضمام الحاكثر أفعل التفضيل صغم مصوغ منه للتعجب أفعل للتفضيل وأبلذ أبي وما به إلى تعجب نوصل لمانع به إلى التفضيل صل وأفعل التفضيل صله أبدا تقدير نول الظنب من إن جردا وإن لمنكر يضف أو جردا ألزم تذكيرا وأن يوحدا وتلو ألطق وما لمعرفة اضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا اذا نويت معنى من وان لم تنو فهو طبق ما به قرن وان تكن من مستفهما فلهما كن ابدا مقدما كمثل ممن انت خير ولدا إخبار التقديم نزرا وردا ورفعه الظاهر نزر ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا كلن ترى في الناس من رفيقي اولى به الفضل من الصديق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 وشبهه كذا وذي والمنتسب ونعت بجملة منكرا فاعطيت ما اعطيته خبرا وامنع هنا ايقاع ذات الطلب وان اتت فالقول اضمرت صبي ونعت بمصدر كثيرا فالتزم الافراد والتذكيرا ونعت غير واحد إذا اختلف فعاطفا فرقه لا اذا اتلف ونعت معمولي وحيدي معنى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 بالنفس أو بالعين لسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل انتبعا ما ليس واحدا تكون متبعا وكلا اذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعله من عم في التوكيد مثل النافله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 بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا وأن بها اعطف إثر همز تسوية أو همزة عن لفظ أي مغنيه وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى هاء من وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت خير ابيح قسم ب او وابهمي واشكك واضراب بها عظ نمي وربما عاقبت واذا لم يلف النطق للبس منفذا ومثل او في القصد اما ثانيه في نحو اما ذي واما نائيه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 التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا مطابقا أو بعض ما يشتمل عليه او كمعطوف ببل وذال الإضراب عزوء قصدا صحب ودون قصد غلط به سلب كزره خالدا وقبله اليدا وعرفه حقه وخذ نبلا مدى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 ابن المعرف المناد المفرد على الذي في رفعه قد عهدا وانو انضمام ما بنا قبل النداء ويجر مجرى بناء جددا والمفرد المنكوره والمضاف وشبههم صبعاد من خلاف ونحو زيد ضم وافتحن من نحو ازيد بن سعيد لا تهن والضم ان لم يلي ابن علما او يلي ابن علما قد حتما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 في نحو سعد سعد لو سينتصب ثان وضم وافتح ولن تصب المنادى المضاف الى ياء المتكلم واجعل منادا صحا ان يضف ليا لي كعبد عبدي عبد عبد عبديا عبدي وفتح او كسر وحذف ليستمر في ابناء ام يا ابن عم لا مفر وفي النداءبه أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع واط أسماء لازمت النداء وفلو بعض ما يخص بالنداء لؤمان نومان كذا واضطردا في سبل ثوزن يا خباثي والامر هكذا من الثلاثي وشاع في سب الذكور فعلوا ولا تقس وجر في الشعر فلو الاستغافة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 وقائل يا وعبدا من في الندى يا ذا سكون ابدا الترخيم ترخيما نحذف اخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا وجوزنه مطلقا في كل ما انث بالها والذي قد رخما بحذفها وفره بعد واحده ترخيما ما من هذه الها قد خلا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 واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما فقل على الأول في ثموديا فمو وياثمي على الثاني بيا والتزم الأول فيك مسلمه وجوز الوجهين فيك مسلمه وللضرار رخمو دون نداء ما للنداء يصلح نحو احمدا الاختصاص كنداء دونيا كأيها الفتاة بإثرجونيا وقد يرى دون أي وأل كمثل نحن العرب أسخى من بذل التحذير والإخراب إياك والشر ونحوه نصب محذر بما استثاره وجب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 فاجعله من رافعا غير الياء والواو يا ان كسعيا نسعيا واحذفه من رافع هاتين وفي و ويا شكل مجانس قفي نحو خشي يا بالكسر ويا قوم اخشوا وضم وقسم سويا ولم تقع خفيفة بعد الالف لكن شديدة وكسرها ألف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 والعلم منع صرفه مركبا تركيب مزج نحو معدي كربا كذا كحاوزا إدي فعلانا كغطفان وكأصبحانا كذا مؤنث بها مطلقا وشرق منع العار كونه ارتقا فوق الثلاث أو كجور أو سقر أو زيد اسم امرأة لسم ذكر وجهان في العادم تذكير سبق وعجمة كهند والمنع أحقا والعجمي الوضع والتعريف مع زيد على الثلاث صرفهم تنع كذا ذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى وما يصير علما من ذي ألف زيدت لالحاق فليس ينصرف والعلم امنع صرفه إن عدلا كفعل التوكيد أو على والعدل والتعريف مانعا سحر إذا به التعيين قصدا يعتبر ابن على الكسر فعال علما مؤنثا وهو نظير جشما عند تميم وصرفا منكرا من كل ما التعريف فيه أثرى وما يكون منه منقصا ففي إعرابه لهج جوار يقتفي وللطرار أو تناسب صرف ذو المنع والمصنوف قد لا ينصرف إعراب الفعل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 وتلو حتى حال نوم اولا به ارفعن وانصب المستقبلا وبعد فى نفي او طلب محضين ان وسترها حتم النصب والواو كالفى ان تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع وبعد غير النفي جزما اعتمد ان تسقط الفى والجزاء قد قصد وشرط جزم بعد نهين ان تضع ان قبل لا دون تخالف يقع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 بلا ولا من طالبا ضع جزما في الفعل هكذا بلم ولما واجزم بئن ومن وما ومهما أي متى أيان أين إذما وحيثما أن وحرف اذما كإن وباقي الأدوات أسما فعلين يقتضين شرق قدما يتل الجزاء وجوابا مسما وماضيين أو مضارعين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 بتلو تلوها وجوبا ألفا وحذف ذلفا قل في نثر إذا لم يكن قول معها قد نبذا لولا ولوما يلزمان الابتدا إذا امتناعا بوجود عقدا وبهما التحضي ضمز وهلا ألا ألا وأولي هل فعلا وقد يليها اسم بفعل مضمري علق أو بظاهر مؤخر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 العدد ثلاثه بالتاء قل للعشره في عد ما احاده مذكره في ضد جرد والمميز اجروريه جمعا بلفظ قله في الاكثريه ومائه والالف للفرد اضف ومائه بالجمع نزرا قد ردف واحد اذكر وصلاه بعشر مركبا قاصد معدود ذكر وقلد التأنيث التانيث عشرة عشره وشين فيها عن تميم كسره ومع غير أحد وإحدى ما معه ما فعلت ففعل قصدا ولثلاثة وتسعه وما بينهما إن ركبا مقدما وأول عشرة اثنتي وعشرا إثني إذا أثات شاء أو ذكرا وليال غير الرفع وارفع بالالف والفتح في جزئي سواهما ألف وميز العشرين للتسعينا بواحد كأربعين حينا وميزوا مركبا بمثل ما ميز عشرون فسوياهما وإن أضيف عدد مركب يبقى البنا وعجز قد يعرب.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 وإن أردت مثل ثاني اثنين مركبا فجئ بتركيبيني أو فاعلا بحالتيه أضفي إلى مركب بما تنوي فيه وشاع الاستغناء حادي عشرا ونحوه وقبل عشرين اذكرا وبابه الفاعل من لفظ العدد بحالتيه قبل واو يعتمد كم وكأي وكذا ميز في الاستفهام كم بمثل ما ميزت عشرين ككم شخصا سما وأجزنت جره من مضمرا إن وليت كم حرف جر مظهرا واستعملنها مخبرا كعشرة أو مئة ككم رجال أو مرة ككم كأين وكذا وينتصب تمييز ذين أو به من تصب الحكاية احكي بأي مال منكور سئل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 وذات تمد نحو انثى الغري والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن اوربا والطولا ومرطا ووزن فعلى جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعى وكحبارى سمها سبطرا ذكرى وحثيثا مع الكفرا كذاك خليطا مع الشقارا وعز لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعلاء ثم فعل فعل لا فاعولا وفاعلاء فعل يا مفعولا ومطلق العين فعلى وكذا مطلق فاء فعلاء اخذا المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالاسف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 مد بنقل كالحجا وكالحذا وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه والعكس بخلف يقع كيفيه تثنية المقصور والممدود وجمعهما تصحيحا اخر مقصور تثني اجعله يا ان كان عن ثلاثه مرتقيا كذا الذي يا اصله نحو الفتى والجامد الذي اميل كمتى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 ونادر او ذو اضطرار غير ما قدمته اولئك اناس انتما جمع التكسير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 إذ ببن الجمع ما مخل والميم أولى من سواه بالبقى والهمز وليا مثله إن سبقى وليا أللوى كحيزبون فهو حكم حتما وخيروا في ديس رندا وكل ما ضهاه التصغير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 قال ففي البابين حكما رسما لتلوي التصير من قبل علم تانيثه مدته الفتح حتم كذا كما مدة افعال سبق أو مد سكران وما به تحق والف التانيث حيث مدى وتاؤه منفصلين عددا كذا المزيد اخرا للنسبي وعجز المضاف والمركب وهكذا زيادة فعلانا من بعد اربع كزعفران وقدر انفصال ما دل على تثنيه او جمع تصحيح جلا والف التانيث ذو القصر متى زاد على اربعه لن يثبتا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 ما لم يكن بالتايرا يراد لبسي كشجر وبقر وخمسي وشذ ترك دون لبس وندر لحا فيما ثلاثيا كثر وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي النسب يا أنكي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب ومثله مما حواه حذفوتا وتاء تأنيث نو مدتة لا تثبتاء وإن تكن أربعة ثان سكن فقلبها واوا وحذفها حسن لشبهها الملحق والأصلي ما لها ولالأصلي قلب يعتما والالف الجائز أربعا أزل كذاك يالمنقوص خامسا عزل والحذف في اليرابعا عن أحق من قلب من قلب ثالث يعن واولد القلب انفتاحا وفعل وفعل عينه مفتح وفعل وقيل في المرمي مرموي واختير في استعمالهم مرمي ونحو حين فتح ثانيه يجب واردد هو إن يكن عنه قلب وعلم التثنية احذف للنسب ومثل ذا في جمع تصحيح وجب وثالث من نحو طيب حذف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 وانسب لصدر جملة وصدر ما ركب مزجا ولثان تمما اضافه مبدوءه بابن اوب او ما له التعريف بالثاني وجب فيما سوى هذا انسبا للاول ما لم يخف لبس كعبد الاشهل واجبر برد لام مما منه حذف جوازا لم يك رده الف في جمعي التصحيح او في التثنيه وحق مجبور بهاذي توفيه وباخ اختا وبابن بنتا الحق ويونس ابا حذفتا وضاعف الثانيه من ثنائي ثنيه ذو كلا ولائي وان يكن كشيه ملفا عدم فجبره وفتح عينه التزم والواحد اذكر ناسبا للجمع ان لم يشابه واحدا بالوضع ومع فاعل وفعال فعل في نسب اغنى عن الياء فقبل وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا الوقف تنوينا إثر فتح نجع الفا وقفا وتلو غير فتح نفذفا واحذف لوقف في سوى الطرار صلة غير الفتح في الاضمار واشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب وحذفي المنقوص للتنوين ما لم ينصب ولا من ثبوت فعلما وغير للتنوين بالعكس وفيه نحو مور اللزوم رد اليقتفي وغيرها التانيث من محرك سكنه او قفراء ما التحرك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 وليس حتما في سوى من خفضا باسم كقولك اقتضاء ما ووصل اقتضا ووصم ذي الهاء أجزب ما حرك تحريك بناء لزما ووصلها بغير تحريك بنا أدي مشذ في المدام استحسنا وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتظما الاماله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 أَمِلْكَ لِلْأَيْسَرِ مِلْتُكْفَ الْكُلَفِ كَذَا الَّذِي تَلِيهِ هَا التَّأْنِيثِ فِيهِ وَقْفٍ إذا ما كَانَ غَيْرَ التصريف حرف وشبهه من الصرف بريه وما سواهما بتصريف حريه وليس ادنى من ثلاثين يرى قابل تصريف سوى مغيرا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 واللام في الاشاره المشتهره ومنع زياده بلا قيد ثبت ان لم تبين حجه كحضلت فصل في زياده همزه الوصل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 الإبدال. أحرف الابدال هدات موطيا فأبدي الهمزه من واو ويا آخرا نثر ألف زيد وفي فاعل ما أعل عينا ذقت فيه والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يراف مثلك القلائد كذا كثان لينين اكتنفا مد مفاعلك جمع نيفا وافتح ورد الهمز يا فيما أعل لمن وفي مثله راوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه وفي الأشد ومد نبد الثاني الهمزين من كلمة إن يسكن كآثر وأتمن إن يفتح ثر ضمن أو فتح قلب ووان وياء أن إثر كسر ينقلب ذو الكسر مطلقا كذا وما يضم وون أصر ما لم يكن لفظا اتم فذاك يا أن مطلقا جاوأ أم ونحوه وجهين في ثانيه ام ويا أن اقلب كسرا تلا أو يا أت صغير بواه ذفعلا في آخر أو قبل التانيث أو زيادتي فعلان ذا ايضا رأوا في مصدر المحتل عينا والفعل منه صحيح غالبا نحو الحول وجمع ذي عين أعل أو سكن فاحكم بذا الإعلال فيه حيث عن وصححوا فعلة وفي فعل وجهان والإعلال أولى الحيل والواو لا من بعد فتح ينقلب كالمعطيان يرضيان ووجب واو بعد ضم من ألف ويا كموقن بذا لها اعترف ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع اهيما وواو نثر رضم رد اليامه الف يا لام فعل نو من قبل تا من رمى كقدره كذا إذا كسب عان صيره وان تكن عينا لفعل وصفا فذاك بالوجهين عنهم يلفا فصل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 وصحح المفعول من نحو عدا واعلن لم تتحرى الاجودا كذا كذا وجهين جلفعول من الواو لام جمعنا وفرد يع و شاع نحو نيا من فن ونحو نيا من شذوذه نمي فصل ذل لنفات في افتعال ابدلا وشذ في بالهمز نحو اتكل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 وفك حيث مدغم فيه سكن لكونه بمضمر الرفع اقترن نحو حللت ما حللته وفي جزم وشبه الجزم تخير قفي وفك أفعل في التعجب التزم والتزم الإدغام ايضا في هلم وما بجمعه عنيت قد كمل نظما على جل المهمات اشتمل أحصى من الكافية الخلاصة كما اقتضاغما بلا خصاصة فأحمد الله مصليا على محمد خير نبي أرسلا وآله الغر الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيارة نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع في جميع أنحاء العالم محفوظة لدى مؤسسة أسجاع للإنتاج الإعلامي والتوزيع